122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم كَمْ لَا سَيَعْلَمُ النَّاسُ مَا كَمْ لَا سَيَعْلَمُونَ فَسَوَّى وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَغَيْنَا فَانْقَلَقَكُمْ سَدًى وَجَعَلَ Oh waa well, uh وان لكان منقوتا يوم ينفخ في الصور فتقوم القوم وفتحت السماء فكانت ابوا لفيها بردا ولا شر إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَاً حَبَائِقًا وَأَمَّابًا وَكَوَارِبَ أَكْرًا السماوات والأرض وماذا ينوما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم روح والملائكة